ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّوُوا وَخَرَمُوا سَأَصْعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ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 سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِيَّا رُوَّسَ بِالْغَيْيَ اتَّخِذُوهُ سَبِيلَ الغي يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن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 أخذ الألواح وفي نسختها هدوء ورحمة وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.